إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلا في بيوتكن من آيات الله والحكمة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 Sabirat ve Kâşin ve Kâşat ve Mutseddîn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 إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالاً مبينا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 وَأَن تَخْشَ فَلَمَّا طَغَى زَيْدٌ مِنْ هَذَا طَرًا زَلَجْنَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا طَغَى مِنْهُمْ نَطَرًا لَكَنَّ أَمْرَ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ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 الرجالكم ولاك الرسول الله وقامة النبيين وكان الله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا ذكر الله ذكر كثيرا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 يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تقع الكافرين والمنافقين ودع أذهم وتو كَلَّ عَلَى اللَّهِ وَكَفَأَ بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فانكحوا ثم المؤمنات ثم طلقواهن من قبل ان تمسوا فما لكم مِنْ من عده تعتدونها فمتعوهن وسرعوهن سراحا جميلا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك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 Qad' alimna ma farzna عليهم fi azvajim ve ma malaket aynanum lkeila yikoon alayka haraj ve kana Allahu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 ان نزالكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وَإِذَا سالتمهم متاعا فاسالوه من وراء حجاب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 إن ذلكم كَانَ عِندَ الله عَظِيمًا إِن تبدو شَيْئًا أو تُخْفُوهُ فإن الله كان بِكُلِّ شيء عَلِيمًا لَا جناح عَلَيْكُمْ في عَرَّضْتُم قُرْبَاهُمْ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَتِهِمْ وَلَا نِسَاءِهِمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا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 إننا يذنن مِنْ من جلابي بهم ذَلِكَ ذلك أدناء أن يعرفن فَلَا فلا وَكَانَ وكان الله غفور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 لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا سادتنا وكبر انا السبيل ربنا ااتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ''Yâ أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ''Yâ أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقول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 والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم veya olanlar, bilgiyi öğreten, sana indirilen Rabbin, O Hak ve yol gösteren, Cerrahiye En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 بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بَيْنَ أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ان شَاءَ نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَمْ نُسقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا آدَمَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْحِي بِمَا أَنزَلَ الطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ مَا قَدَرْتُمْ فِيهِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بصير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 وَمَنْ يَزُوَّ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ غَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ يَعْمَلُونَ وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَةُ الْجِنِّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كان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 رَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ اُدْعُ الذِّي زَعَمْتَ مِن دُونِ اللَّهِ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 حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العني الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أوئنا يَهْدِكُمْ لَعَلَى هُدًى أو في ظلال مُبِينٍ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرُنَا نَظَلُّ نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم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 وجعلنا الأولال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترثوها إن بما أرسلتم به كافرون فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين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 لَقَتٌ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ رَهُمَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَأُلَاءِ إِيَّاكمَ كَانُوا يَعْبُدُونَ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 وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَزِّبُونَ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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ أَتُبِيَّ أَرْسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَزِيرٍ وَكَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَوْهُمْ عَشَّارًا مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَبُوا رُسُلِي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 وَإِنِ اهْتَدَيْتَ فَبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل فيقذفون بالغيب من مكان بعيد رَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 وَإِن يُكذِبُوكَ فَقَد كذِبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرُرْنَكُمُ الرَّحْمَةُ الدُّنْيَا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 الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم موفرة وأجر كبير. أَفَمَنْ زَيَّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَهُ حَسَناً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 رسَلَ الرياحَ فتثيرُ سحاباً فسقَنَهُ إلَى بلدٍ ميّتٍ فأحيَينَا بهِ الأرضَ بعدَ موتِها كذَلكَ نُشُورُ مَنْ كانَ يُريدُ العِزةَ فلِللهِ العِزةُ جمِيعاً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 إِنَّ اللَّهَ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تضع إلا بعلمه وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يَئُ)$$ من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْثُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُهُ بِئْرْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزروا آزرة مزر أخرى وَإِن تَدْعُ مِثْقَالَةً إلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَةٍ إِنَّمَا تُنْزِرُ الَّذِينَ يَخْشَانَ رَبَّهُمْ بِالْعِبْرِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ فان تذكر فانما يتزكى نفسه والى الله المصير ونا يستوي الاعلى والبصير ولالظلمات ولن ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بنسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إننا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ سَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ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 ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو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 لؤلؤا ولباسهم فيها حريز وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا له ثُور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فاذوقوا فما للظالمين من نصير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 ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتًا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا قل ارايتم شركاء اكم الذين تدعون من دون الله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 فَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا إِسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ولا يعيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدَّ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّ فَأُوْشِيْنَا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَمْ لَمْ لَا يُؤْمِنُونَ إن ما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه فيه لا ضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. İz arsallana elihimiz neyin? Fakızbuhum a fagzazna bısalın. Fakalı, inna elikum rusalud. Qalıma, an الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء والمбин قالوا فَيَرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لم تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُم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 إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم